بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلتنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تقين مناص وعجبوا أن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 إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختناق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري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 جُنْدٌ مَا هنالك مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قُرُونٌ حِيٌّ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودُ وَقَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الْ بروس لف حف عتاب وما يضرها أولئك إلا صيحته واحدة, واحدة ما لها من فوقة وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم يَصْبِرْ على مَا يقولون واذكر عبدنا داود ذا الْأَيْدِ إِنَّهُ أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير مَحْشُورَةً كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أَتَاكَ نَبَأُ الخصم إِذْ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا الى سواء الصراط انما ذا أخيله تسع وتسعون نعج ولي نعجة واحدة فقال أكفنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجة وإن كثيرا من الخلقاء ليبغي يبغي بعضهم على بعض لا يبغي بعضه لا بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتنا فاستغفر ربه وخر راكع وأناب فغفرنا له ذلك وإذا له عِدَّةَ لَزُولَفَ وَحُصْنَ مَأَبِّ يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحُصْيِ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَاءَ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يضلون سبيل الله لهم عذاب شديد، لهم عذاب شديد بما نسو يوم القساب وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطنا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 كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته, آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إِنَّهُ أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق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 سخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب وَإِنَّهُ عِندَنَا زُلْفَ وَحُسْنَ مَآبِ وَذَكُرُ عَبْدَنَا يُوَبَّ إِذْ نَادَ رَبَّهُ أَنِّي بَسَنِي الشَّيْطَانُ بِنُصْبِهُ وَعَذَابٌ أَرْقُضْ بِرِجْلِكَ غَادَمُ تَسَلْ اركض برجلك هذا موتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رَحْمَةً منا وذكرى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا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 وَإِنَّهُمْ عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر و... وإن للمتقين لحسن مآب جنات عجر مفتحة لهم الأبوال.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 شر مآب جهنم يصنونها فبئس المهاد هذا فليدوقوه حميم وغساق وآخر من شكل أزواج هذا فوج مقتحم معكم بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبعس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا من وقدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم عنهم الأبصار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 ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعونه ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا أستكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدين استكبرت ام كنت من العالين قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين فَخُرُجَ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيم وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدين قَالَ رَبِّ فَانْظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ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 عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولا